بسم الله الرحمن الرحيم هل أ ت ا ك حديث ا ل ع ا ش ي ة وجوه يومئذ خ ا ش ع ة عامله ن ا ص ب ة تصلى نارا ت س ق ى من عين آ ن ي ه ليس لهم طعام إ ل ا من ضليع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه من يومئذ ن ا ع م ة لسعيها ر ا ض ي ة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 ونمارق م ص ف و ف ة وزرابي م ر س و س ه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت و إ ل ى ا ل أ ر ض كيف سطحه فذكر إ ن م ا أ ن ت مذكر لست عليهم بمصيط إ ل ا من تولى وكفر فيعزمه الله العذاب ا ل أ ك ب ر فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ح